امين لِمَا لما لا يعلمون نصيبا من رزقناهم تالله لا تسالون عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما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 بَتّ ولَكِن وَلَكِن يُؤَخِّرُهُم إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ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 والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لاايه لقوم يسمعون وان لكم في الانعام عبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين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 والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفدا ورزقكم من الطيبات اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَبْبُ لِلههِ الأأَمْتَ ل إِ اللهه يَعلمم لا تَعلون بَرَبَ اللهَّهُ مَثَلًَا عَبدًا مَمْلُوكَ لا يَقدِرُ على شَيْئِو وَمَروزَقُنَاهُ مَِّا رِزقًا حَسَنام وَمَرْوزَقنَاهُ مَِّا رِزْقًا حَسَنَ فَهُو يوفِقُ مِنْه سرِوَو وَجَهْرَام.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 والله جَعَلَكُم مِ بُيوتِكمُم سكنَو وَجَعللَكُم مِن جُلودِ الْأَنْعامِ بُيوتَام وَجَعللَكُمْ مِن جُلود الْأَنْ عامِ بُيوتَ تَسَْخِفونهَا يَوْمَ ضَعنِكُمْ وَيَوْومَ إقامَتِكُمْ وَمِنْ أأَصْوَافِهَا وَأَبارهَا وَأَشعارِهَا أَثَثَو وَمَتَعًَا إ حين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 فَإِن تَوَّوْ فَإِ مَا عَلَيكَ الْ البَلاغُ الْ المُبين يَععرفونَ نِحْمَةَ اللهَِّ ثَُّ يكِرُونَهاَا وَأَكْثَرهُمُ الْكَافِرُون وَيَوْمَ نَ بَعثُ مِن كلُأَُّةِ شَهِدَ ثمَُّ لا يُؤْذَنُ للَِّذينَ كَفرَروا ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ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 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 إن الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وان اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا اليمان بعد توكيدها ولا تنقضوا اليمان بعد توكيدها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 ولا تسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم من بعد ثبوتها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 وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيْبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فإِذاَا قرَرأت الْقُرآنَ فَْتعذ بالِلههِ مِنَ الشَّيطانِ الرجم إهُ لَْسَ لَ سُلقانُ على الذينَ آمنوا وَوعلى رَبِّهِمْ يَيتَكلُون إِماَا سُقانُهُ على الذيينَ يَيتَوَّونَهُ وََّذِينَهُ بِهِ مُشكُون. وَإِذاَا بَددَّلناَا آيَةَ كَانَ آيَةِ وَلَّهُ لَمُ بِماَا يُونَ الزِل واللَّهُ أَلَمُ بِماَا يُونَ الزّلُ قالَاوا إِ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 ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما ينكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله